السلام عليكم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيراً قط إلا ودلنا عليه ولم يترك شراً قط إلا وحذرنا منه فجزاه الله خير ما جز به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته ودعوته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا فقال أقول يا أمة كما قال الأول زر غبا تزدد حبا قال فقال ادعونا من رطاناتكم هذه قال ابن عمير أخبرين بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي عز وجل وفي رواية أتاني في ليلتي حتى مس جلدي جلده ثم قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي عز وجل قلت أي عائشة رضي الله عنها والله إني أحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه بالصلاة صلاة الفجر فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أو وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إذا فوقفتنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع هذه الآية المباركة وفي سلسلتنا وقفة مع آية وأحنا يعني اتفقنا أننا سوف نقف مع الآيات التي توقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعاد ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص في كل هذا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ولهذا قال لأولي الألباب أي العقول التامة وللألباب يعني أصحاب العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذا فمن صفات المشركين أنهم يعرضون عن التفكر في آيات الله تبارك وتعالى أما المؤمنون فيتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبان أصحاب العقول السليمة الصحيحة الذين يتفكرون فيما خلق الله سبحانه وتعالى فيثمر هذا التفكر قوة إيمان بالله عز وجل وزيادة في الإيمان ومن ثم إقبال على طاعة الله تبارك وتعالى يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه في تفسير هذه الآية يقول والسموات جمع سماء والسماء إذا أطلقت مفردة فالمراد بها الجو المرتفع فوقنا الذي يبدو كأنه قبة زرقاء لي السماء سماء الدنيا. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح لما تفرض المقصود بها السماء الدنيا التي تعلونا نحن البشر وقوله تعالى إن زين السماء بزينتين الكواكب وقوله تعالى وأنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى وإذا جمعت يعني السماوات لما تجمع كلمة السماوات فالمراد بها أجرام عظيمة ذات نظام خاص مثل الأرض وهي السيارات العظيمة المعروفة ولعلها هي السماوات السبع والعرش العظيم وهذا هو السر في جمع السماوات هنا وإفراد الأرض لأن الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والسماوات جمع والأرض مفرد لأن الأرض عالم واحد وأما جمعها في بعض الآيات فهو الأرضين يعني فهو على معنى طبقاتها أقسام طبقات أو أقسام سطحها على طبقات الأرض أو يعني أقسام سطح الأرض وفي قول الله تبارك وتعالى واختلاف الليل والنهار قال الطاهر بن عشور رحمه الله أن هذه الآية تحتمل أحد معنيين إما اختلاف الليل والنهار النهار أنه يخلف أحدهما الآخر يعني الليل ثم يأتي بعده نهار والنهار ثم يأتي بعده ليل يخلف أحدهما الآخر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدهما لانقلبَ النفع ضرراً لو تخيل كده الحياة كلها ليل لو أن الحياة كلها ليل، أو لو ان الحياة كلها نهار لفسد هذا النظام الذي نحن نعيش فيه ولذلك قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وجعلنا الليلة سورة الثانية النبأ وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهارة معاشا ليلة دائما للسكون وللنوم وللراحة هذا هو الأصل فيه والنهار للمعاش والحركة والعمل فهذا النظام البديع من عند الله سبحانه وتعالى يبقى المعنى الأول ترمع شون الاختلاف الليل والنهار يعني يعقب أحدهم الآخر يخلف أحدهم الآخر قال المعنى الثاني هو تفاوتهما في الطول والقصر وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير يعني منذ قليل تفاوتهما في الطول والقصر فمرة يعتدلان ومرة يزيد أحدهما ومرة يزيد أحدهما على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض في أطول البلاد فمثلا يعني في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار وفي الصيف كما في الوقت الذي نعيش فيه يقصر الليل ويطول النهار فهذا الاختلاف اختلاف الليل والنهار وهذا أيضا من مواضع العبرة لأنه آثار الصنع البديع في شكل الأرض ومساحتها للشمس قربا وبعدا ففي اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة للعبرتين إما اختلاف الليل والنار يخلف بعضهما بعضاً وإما يطول بعضهما يطول أحدهما عن الآخر أو يقصر أحدهما عن الآخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب وهكذا المسلم يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى هذه عبادة التفكر التي نسيها الكثير عبادة التفكر كانت داء النبي صلى الله عليه وسلم منذ تحنثه وهو شاب في غار حراء وظل ذلك ديدنه حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد يعني يمكث في غار حراء يتفكر في الكون من حوله حتى أتاه جبريل عليه السلام بالوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى وظلت هذه العبادة عبادة التفكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الحياة الدنيا قال أبو سليمان الداراني إني أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة ولما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبي الدرداء قالت التفكر والاعتبار وقال ابن عباس رضي الله عنهما تفكر ساعة خير من قيام ليلة تفكر ساعة خير من قيام ليلة بعض الناس يقول لك خلاص أنا أعودتولي الليل إيه؟ أو يعني نتفكر ساعة ومش مشكلة بأه؟ ولا نتهجد ولا نصلي ولا نعمل أي حاج ذاك الله خير عم الشيخ ريحتنا والله ما كنا تعبانين يعني نتعب نفسنا ليه؟ لا هو لما بيقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة حينما يتفكر المسلم فإن هذا يدفعه إلى العمل كما سنعلم اللي يقول الألباب الذين إيه؟ يذكرون الله حينما يتفكر فإن هذا يؤدي به إلى العمل الصالح وإلى مزيد من العمل الصالح حينما يتفكر فيدفع ذلك إلى كثرة العبادة وكثرة القرب من الله سبحانه وتعالى وكثرة الأعمال وكثرة الأعمال الصالحة ولذلك صرف الله سبحانه وتعالى من لم يوفق عن التفكر في آيات الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي عن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال الحسن رحمه الله معناه أمنع قلوبهم التفكر في أمري أمنع قلوبهم التفكر في أمري وقال بشر الحافي لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه سبحانه وتعالى وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله أفضل العبادة فالمسلم يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الكون من حوله له خالق سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وهو الذي صنعه سبحانه وتعالى ولذلك يعني العرابي البسيط حينما نظر في الكون من حوله وتفكر قاده ذلك إلى, إلى توحيد الله تبارك وتعالى يؤثر عن بعض العرب أنه قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير البعرة اللي هي، عزكم الله، ليه فضلات الإبل فلو وجد واحد فضلات الإبل فأكيد أنه كان فيه إيه؟ كان فيه إبل وجمال. البعرة تدل على البعير والسير له أثار المشي أكيد يبقى في واحد كده، كان ماشي وناس يمشوه البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على العليم الخبير سبحانه وتعالى إذن هذا الكون من حولنا ألا يدل على أن له خالقا يستحق العبادة سبحانه وتعالى والإمام الشافعي رحمه الله جاءه أحد الملاحدة وقال له ما هو الدليل على وجود الله طبعا الملاحدة الملحد اللي هو إيه اللي هو ينكر وجود الإله ينكر وجود الله؟ يقول لك اللي يكون أتى صدفة والحياة يعني هي أرحام تدفع وأرض تبلع وينكر وجود الإله فالإمام الشفعي أتاه أحد الملاحدة فقال له ما هو الدليل على وجود الله أو على وحدانية الله فالإمام الشفعي رحمه الله كان رجلا يعني فقيها لبيما فكأنه احتقر هذا الملحد وفي بعض الملاحدة كدت لقيه حتى هو يعني إيه مش مصدق نفسه أحد الملاعيذ مرة ينظر أحد المشايخ له يعني يقول عن نفسه يعني أنه ملحد فالشيخ قال له لا يا ابن ده أنت رجل طيب وكويس وابن حلال يعني قال له لا أنا ملحد قال له لا والله أنت كويس قال له والله أنا ملحد والله أنا ملحد يعني إيه هو بيحلف بالله يعني أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فالمام الشفعي احتقر هذا الرجل الملحد قال له ما الدليل على وحدانية الله قال وهو أكاد وكذا ماشي في الطريق قال ورقة التوت هذه شف الشجرة دي الورقة دي فالملحد قال له كل يوم شفع بيستهزأ بي بيضحك عليا ما علاقة ورقة التوت به تقول له السماء الأرض البحار الجبال الصحراء حاجات كثير ده دل على وحدانية قال ورقة التوت فقال يا إمام يعني أتستهزئ بي كيف ذلك يا إمام فأجاب ورقة التوت هذه الدودة تأكلها فتخرج لنا حريرا طريا والنحل يأكله ف يخرج لنا عسلا شهيا والشاة تأكلها فتخرج لنا لبنا نديا والغزال يأكل الورقة فيخرج لنا مسكا نقيا فالمادة واحدة والصنعة مختلفة فمن الصانع سبحان الله تعالى يبقى هي ورقة التوت كل ما ح... كل ما نوع من أنواع الحيوانات أو الطيور يأكلها يخرج لنا شيء مختلفا آخر فمن الذي هذا كل هؤلاء لمثل ذلك الله سبحانه وتعالى والإمام أبو حنيفة أيضا رحمه الله حينما أتاه بعض الملاحدة وأنكروا أيضا يريدون أن ينكر وجود الله فإمام أبو حنيفة كان من أذكياء العالم كما يقولون فقال لهم انتظروا فهناك أمر يعني يشغلني منذ أيام قالوا ما هو هذا الأمر؟ قال هناك سفينة في أظن قال في دجلة هناك سفينة في نهر دجلة تذهب وتأتي بالبضائع وتتنقل بين الموانئ وليس عليها ربان وليس عليها قائد يعني يقوده قالوا يعني يا إمام هذا كلام لا يقوله عاقل كيف في هل يعقل ان في سفينة رايحة جاية كده بدون ربان وبدون قائد فقال لهم تبا لكم سائر اليوم يعني أنتم تستكثرون أن سفينة تذهب وتجيء بدون قائد ولا ربان وهذا الكون الفسيح من حولنا أليس له موجد سبحانه وتعالى فبهت الذي كفر فالإمام البُحنيف يعني خصمهم قبل أن تبدأ قبل أن تبدأ المناورة إذن فالمسلم يتفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك لله ذر الشاعر إبراهيم بدوي أو إبراهيم بديوي حينما قال لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح يموت من كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى, بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا من يقود خطاك قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل الوليد بك وأجحش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو كيف تح واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك بلسائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسألهم من أحياك؟ قل الهواء تحثه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك؟ قل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك؟ وإذا رأيت النبت في الصحراء وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي ال واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك قل المرير من الثمار من, من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذا ترى الجبل وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ دحاك يا أيها الإنسان محلاً يا أيها الإنسان مهلاً من الذي بالله جل جلاله أقراك سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك سبحانه وتعالى فمن صفات عباد الله المؤمنين أولي الألباب أنهم يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى وكما ذكرت من صفات المتفك... الذين يتفكرون في خلق الله أن هذا يقودهم إلى إلى عبادة الله تبارك وتعالى والإصرار فيها كما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كأن سائل سأل من هم أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات فكل هذا يدفعهم إلى المزيد من طاعة الله تبارك وتعالى ف وخاصة في المواسم الفاضلة التي نحن بصددها الآن نحن مقبلون على أيام هي أفضل أيام السنة أو الأفضل ليالي السنة فيها ليلة خير من ألف شهر فحينما يتفكر المسلم في خلقه وفي أنفسكم أفلا يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى يدفع ذلك إلى مزيد من الذكر ومزيد من الطاعة ومزيد من القيام ومزيد من قراءة القرآن فيقبل على الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فعبادة التفكر هي عبادة الأنبياء وذرب الأتقياء ونور وبرهان للاحتداء فيها العبرات والعظات وبحر من الخيرات وفيها اليمن والبركات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم وخير